ثُلَّتُم مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّتُم مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَالَ أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ وَظِلِّ مِيَحْمُومٍ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموع إلى مِقَاتِ يومٍ مَعْلُومٍ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجرٍ من زققوم فمارعون منها البطوم.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 ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون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 اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمُ الشَّجَرَةَ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ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 تنزل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهونون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون